إثنان، استمع إلى الجمل ثم قرأها وتأمل معانيها مستعينا بالصور واحد، طلب العلم من أهم أوامر الإسلام إثنان، رحل التابعون رضي الله عنهم لتدوين أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة. يجب على كل مسلم أن يتعلم العلوم الدينية أربعة يعتبر الخوارزمي مؤسس علم الجبر خمسة بناء لغبك مرصدا في سمرقند ستة يعد جابر بن حيان مؤسس الكيمياء الحديثة